بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الدعوة السلفية من سلسلة السلفية للشيخ المحدث العلامة محمد ينصر الدين الألباني رحمه الله والآن مع فضيلته نقول بعد حمد الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه وصحبه ومن صار على هداهم وسبيلهم إلى يوم الدين السؤال المفروحة آنفاً حقيقة هو موضوع الساعة والسبب في ذلك أن الدعة السلفية أخذت طريقها المفروض والمقدر لها من الله صفارة تعالى لأنه السبيل الحق وهو سبيل المؤمنين الذي أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم لقوم عز وجل ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين به الهدى ويتبى وهو سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وسعد نصيره وكذ من كان على بالكتاب والسنة وكان يفهمهما فهما صحيحا لا شك مطرقا في ان سبيل المؤمنين المذكور في هذه الاية الخريمة ليس المقصود سبيل المؤمنين في هذا زمان والسبب لذلك يبدو بأدنى بيانه وليالك نلقل الكلام فيه. لانكم تعرفون في مجتمع يسمى مجتمعا اشتابيا. ولكن فيه عمور كثيرة. يتبرأ الاسلام منها ضرائط من ذلك ابن عفو كما يقال في الامثال العربية القديمة. ثل إلى ذات نجد هؤلاء المسلمين مختلفون أشد الاختلاث اختلافا جديدا فوق الاختلاف القديم الذي توارثوه عن أبائهم وأيالهم فصار الأمر كما يقال أيضا ضغفا على إجباله خلاف على خلاف أن الخلاف القديم فهو على القسمين وهذا ربما ما على بعض المسلمين اليوم قالوا الجناء لم يؤنوا بطلب العدم الخباس القائم اليوم ينقسم إلى القسمين قسم يتعلق بالعفيدة وقسم يتعلق الأحكام والمقصود بالعفيدة هو الإيمان بالأمور العلمية الغيبية التي ليس لا علاقة بالأعمال البشرية خلاف الأحكام الشرعية وهي لا علاقة بالأعمال الإنسانية فصفر عظمنا على تقسيم ما جاءت من الشريعة إلى هذه القسمين عقيدة وأحكام المسلمون اختلفوا قديما في كل من النوعين إلا عقيدة وبالأحكام وكلكم يسمع لطائف خليمة تعرف بالماء كذلة أو مثلا طائف الأخرى التي تعرف الخوارج واليوم يوجد طائف منهم يعرفون بالإباضية يعيشون في الجزائر وفي غيرها من البلاد العربية السورية كذلك من هذه الطائف ما يعرف باسم المرئة وأخرى باسم الجبرية كل هذه كراء إجتماعي قديمة قد يكون انقضى أو انقرض انقرض أسماؤها لكن آثارها وأثرها لا تزال لا كيتة ومتوازنة في أقوال وصدور كثير من المسلمين اليوم وقد يكون الأمر تطور إلى أسماء أخرى. من هذه الأسماء التي اتفق عليها من يسلمون اليوم بأهل السنة والجماعة مذهب ثلاثة مذهب أهل الحديث كمذهب إمام أحمد إمام السنة رحمه الله ومله المأثورية نسرا لأبي منصور المأثوري ومله الاشعرية نصرة لأبد الحسن الاشعرية هذه ميائب ثلاثة يتبناها المجتمع الإسلامي السني ولسنا بهذا نتعرض إلى الفرق الأخرى كالشيعة ونحوها هذه الميائب الثلاثة هي متخصصة في العقيدة بينما هناك مذاهب الأربعة وهي معروفة عند المسلمين يعني وهي متخصصة في الأحكام السرائية كما قلنا آنفا وهي مذاهب الأربعة لا شك أن الاختلاف المشاملين آنفا بخصمه الاختلاف العثيثة واختلاف الأحكام لا يمكن أن يكون منزلا من عند الله تبارك وتعالى لأن الاختلاف ليس من طبيعة الإسلام بل هو مما يبين الإسلام ويقارئه تماما كيف لا وربنا سبارة تعالى يقول في القرآن الكريم ملترا المسلمين بآية على أن هذا القرآن هو من عند الله وليس من عند رسول الله كما كان الكفار يدعون قديما ولا يجب الكثيرون منهم يزعون ذات الزعب نفسه قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. لو كان هذا القرآن كما يزعون الكفار هو من عند غير الله يعني نادعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأمي ومع ذلك قابر الكفار المحكور من جعود النصارى ورأيهم فقالوا إنه تلقاه من أهل الكتاب الله عز وجل يرد على أولا الكفار يميعا بقوله ولو كان من عند رجل الله فوبيد فيه اختلاف كل هذه الآية نص صريح على أن الاختلاف لا يمكن أن يكون من عند الله لأن الله عز وجل جعل من الزجير على أن هذا القرآن كبير من الله أنه لا اختلاف فيه ثلاث حيث كان الاختلاف موجودا لم يكن هناك حكم الله في هذا الاختلاف وإنما يكون حكم الله في جانب من جوانب هذا الاختلاف كما جاء في السنة الصحيحة لما في قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فأصاب فلو أجرار وإذا أخطأ فلو أجرار إذن هناك صواب وخطأ وهناك حق وبلال وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم أيضا فماذا بعد الحق إلا الضلال فحينما نسمع قول ليني فأكثر سواء كان ذلك في العقيدة او كان في حكم شرعي ان هذا من الاشتاء لا ينبغي المسلم ان يعتقد ذلك بذي ينبغي ان يتبرع من الاختلاف لانه ان اعل نبيه انه من الله عطل نصوصا ترآنية من او اوضحها بيانا ان اصل الذكر فلو كان من انجل وجد الله لواجدوا في اختلاف كثيرة نمر مثلا لدى جميع الناس هناك امر يبتلى به المصلون وهو ان احدهم يتوضع ثم يخرج منه قطر الدم او قطرات من دم فتصنع اطوال متناطبة اصد التناقض. فمن قال ان هذا الدم لا ينقذ الوضوء متوخن ومن قائل انه ينقذ الوضوء متوخن ومن قائل في التفسير إن كان كثيرا نخضا وإن كان ثليلا لم ينخل هذه أقوال ثلاثة في مسألة واحدة كيف يكون الاختلاف إن لم يكن هذا اختلافا إذا كان هذا اختلافا كما هو الواقع فهل يقال هذا هو الثرور الإسلامي يحكم بأقوال وأحكال ثلاثة في مسألة واحدة فيقال وضوءك صحيح وضوءك هو صحيح قلوك كأن إن كان الدم قليلاً صحيح أول كان فزيراً يفعل هذا أمر صحيح هذه الأطوار تنسب إلى قائمها لكن لا يجوز لنا أن ننسبها إلى الله عز وجل الذي قال لا يتيه باطل من ولا من فماذا نقول إذا كان في بعض العقائد ليس الأحسان العقائد المتعلقة بأمر الغيبي أو أمور الغيب إذا كان فيها خلاف وأنا لكم على ذلك مثلين حساسين ومهمين جدا لأنهما يتعلقان بواقعنا اليوم الذي تشر من الإخلاف فيه النهاي الأول الإنسان من حيث هو مكلف هل هو مسير المخير أصلًا كثير من الناس يقولون إن إنسان ما بيدهشه، إنسان مسير ما هو خيار، ومعنى كون مسير مجبور، معنى كون مسير مجبور، معنى كون خيار يعني له إراده، قال صلى الله، بدون ما الغدار مش عملي الغدار من النجائب التي أشرنا إلى بعض السلف السابقة. فما المعتزن مثلا يقولون بأن الإنسان مخير اختيارا مطلقا إذا هنا الكلام صحيح لكن تمام الكلام من أبطل الباطل هو مخير أخيرا تاما بحيث أنه يفعل ما لا يشاء الله أي إنه كأنه يخلق اسعاده وعماله بنفسه دون إرادة الله عز وجل وما فيها في ان خلطوا بين حق وباطل الحق ولا من شان مختار والباطل أنهم نفعوا إرادة الله عز وجل يفعل من شان وهذا يخالف النص القرآن سبيل الشريعه وما تشاهدون إلا ان يشاء الله رب العربي يقابل هذا المذهب مذهب الجبرية الجبرية الذين يقولون الانساء الانسية مالخيار ما ليلو شيء وحدثت مغنى حديثة نخيطة بغيظة صوفية بزعم التوفيق بين الرأيين فقالوا ماذا قال هو مختار ظاهرا مجبور باطلا حتى قال بعضهم إن الله عز وجل لما قاد لآدم حوار ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الإعشق ظالمين قال لهما هذا في الظاهر لكن في الباطل أمرهما بأن أكله لأنه هكذا قواء الله يقدره لا أريد ندخل تفاصيل، لكن حسناً نقول أن هذين ذابين: مذهب ملعب الجريدة وملهب مسجلة، وكلاهما على طرفين نقيب، والملهب الحب أن الإنسان مختار في كثير من الأعمال، مختار اختيار متوقع في كثير من الأعمال. وليس له إرادة ولا اختيار في بعض هذه الأعمال فأينما وجدت اختياره وجدت تكييفه وحيث من سفى الاختياره لكما تكييفه لأن الجبر والتكييف مقيدان لا اشتماعات لكن هما من الابان جاء الفرق الإسلامية المؤتجرة والجبرية هناك المذهب الحفظ كما قلنا ان الانسان له ارادة وله اختيار ولكن بقيت ان هذا اختيار هو بمثيئة الله وليس رغم عن لا عز وجل كما يفقى من كلاب المعتيرة ولذلك جاءت بعض الحديث ان القدرية نيوس هذه الامة القدرية هو المعكسين اي هم نفات القدر ما أن الضاعة الزواجين لغير الشكران الكريم غير ما آية تصرح بأن كل شيء لقدر وكل شيء مستقر ورسول يقول كل شيء لقدر حتى العجل والكيس خائب غاية فالفرق إذن فلنقل الفرق هنا في مسألة واحدة ثلاثة أي يقابلهم جبرية توصفت أهل الحديث والما تريدية معهم في هذه القضية أن الإنسان له اختيار لكن هذا الاختيار لإبادة الله عز وجل هذا هو الحق فماذا يكون موقف المسلم بالنسب لهذا المثال والمثال ليس مقصودا للذات هناك عشراء بل مئات الأنذية التي اختلف فيها العلماء قديما ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه ربه أشرت آلفا بأن سوصل أوطين في ورض الأنفلة وإنما أنتصر على نتابين ذكرت آلفا أحدهما والآن أذكر النتاب الثاني وهو حساس ومن جدا لأن أكثر المسلمين اليوم خاصتهم وعامتهم خرجوا عن سواء السبيل بهذه القضية ألا وعلا جواب سؤالي هذا السؤال صنعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتسلح به نحن الذين نحاول أن نكون مكتبين به عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من الاسلام هذا السؤال جاء في صحيح لمن مشهد من هواية احد الصحابة وهو المعروف في معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وهو بالطبع غير معاوية ابن الشفيان الأموي المعروف بلا تتوى تاريخه. معايا من الحكم السلامي يقص لنا قصة وقعت له وهو يصد وراء النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ليست كالقصة التي تروى لتشمية وتضيئي او تغطية الوقت وانما اي قصة من قصة التي فيها العلم وفيها الفقه لكسميه عقيدة وآخاما قال خليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطى صار جل بيانبي اتخوروا هذه القصة كأنكم تشاهدونها لأن صاحب القصة هو بنفسه يرويها جنب يقول عطس رجل من جانب فقلت يرحمه الله فهو يصدر هذا يجبنا على ماذا أنه كان حديث عاد بالإسلام وأنه لم يتفكه بعد بالأحوال الشرعية وبخاصة ما كان لنا متعلقا بالصلاة ما يجود فيها هو لا يجود دياجة منه هذا قطع فقال للعطس عطس وكلاؤنا في الصلاة يا خم الله الذين كانوا حوله كانوا أقرب له أن يروج ليه بأعينه فقاص من هذه النظارات التي تشعره لأنه أقرب أزباد خطأ على خطأ ثم رفع عقيرته صائحا وا هو يسلل. يقول يا فكرة اميات. ما لكم تفضل هنا ومش عامل شيء في رأيه. فماذا طعب الدجين حوله? ايضا هذا من فقر. وقوم لله قانتين. هذه الاية نزلت تأمر الناس بالصمت والشكوة في الصلاة. ابقابا. للأصل الذي كانوا عليه قبل بأول إسلام فإنهم كانوا يتكلمون بصلاة كان رجل يدخل المسجد فوجد الإمام قائمة والناس حوله. لا يدري هذه هي رقة أولى أم أو الثانية فنسأل الذي وقف بجانبه أذرق عليه فأقول لهذه رقة الثانية أو السيدة فماذا يقعد فيأتي هو بالرقعة او الرفعات الكائتة ثم ايه يكمن الصلاة مع اي مرحبا الله عز وجل هذا الكلام وهذا التساءل الصلاة في هذه الآية وقوموا لله قانتين انسكتين خاشعين الذين حول معاهة الحكم حكم كانوا متفقهين ومتأثرين بهذه الآية فما استطاعوا ان يسكتوه. إلا كما قال هو عن نفسه فأخذ ضربا على أبقار يقولون له أشر ليس هذا مجال خلاف في هذا الضرب على الأبقار رد على مسألة بقية في بعض النجائز الأربع التي أشرنا إليها آليا حيث يقول هذا النبأ أن إشارة المصحمة من المصلي تبقل صلاةك إذا مثلا كنت قائم في الصلاة وجاء زوجك أو أمك سألك أنت تصلي السنة لمطرة صلاةك على رأيي هذا المذهب أنه يقول من الإشارة المفهمة تبقل الصلاة ما هي الإشارة المسلمة أكثر من الضغط الأفقاد أذكر ليس هذا الكلام الصباح. فمضى بالصلاة بعد ذلك وقد عرض بأنه شد القطوة ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بار في أذهاله تصورات أشكاة مع إذراه فلي الرسول عليه السلام شو عيسا بما بأن الأخطاء التي كتبها قال هنا يظهر سوء من خلق عليه السلام الذي وصفه ربه بالقرآن وإنك لا على خلق عظيم وإنك لا على خلق عظيم قال فلما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي شو بيساو الواحد منك وانا دفعنا البارعين مع امام العلم اللي ابتميتم بيه شو ايشي حاوة بركائش قال فلما قدر رسول الله صلى الله عليه الصلاة اكمل اليك ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وانما قال لي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اخبعتم فيه إنما هي تسريح وتحميد وتكبير وكلاوة فرحة من دائرة قوية هنا بأنه مع كل ما فعله من الأخطاء لم يأمره بعاد الصلاة إذن الخطأ في الصلاة لا يبقلها أيضا هذا من فقه إيش؟ الحديث هذا يسأل من الحديث بعد ما جاء لكن أظنكم يشرون معي لأن فيه أخال وفي هاية هذا رجل الناس فوجئ غير ما كان قد تصوره فوجئ بالطف الرسول عليه السلام وحسن تأديبه له طمع أن يتعلم لأنه عرف أنه بحاجة له فأخذ يلقي على الرسول عليه السلام السؤال تب سؤال فقال يا رسول الله إن منا أقوام يتغيرون. التغير هو المعروف اليوم يوم التشاؤم، وكذلك معروف في اللغة العربية. فقال معاوية إن منا أقوام يتغيرون. فقال عليه السلام: ألا يصد منكم التغير لا يصد منكم. أذاكم سببا ليصرفكم اما انتم انتم قاصلين اليه ومتوجهين اليه ما معنى لا يصدنكم يجب ان نشعر تماما بان في هذا التعبير النبوي صرقا كبيرا اما لو قال لا تغير وما قد تتطيرون إن من أقوام يتطيرون كان محروض أن فيه رغي مشوى لا تتطيروا يا جماعة ما قال لهم لا تتطيرون ولكن قال لا يسهد لكم ما الترك وقف الترك داخل في قوله فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى الطير يفاجئ بها الإنسان مفاجأة لكن تجاوره معها هذا من إرازته ونجر جعل قدير بالاختيار إنسان يسمع كلمه فيتشاغم منه لكن إيمانه يصرقه عنها مثلا واحد هيا أمره زاده وسطره من آخره وفتح الباب بعد ما ودعه له وقد يسمع صوت من واحد يقول الله لا يوفر هو يتصور عنه ووجعه إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ مع إنسان صدفه وقرة إبن هذا النساة من العالم عليه الصلاة من شائع يرجع أدراجه بيته هذا الذي لا يجوله أما كونه يعني شائعا فجأة هذا لا أخذ عليه لكن اليوم مع الطيارة هذا اللعنى الرشوى عليه السلام لقوله قال يا رسول الله إن منا أقوام يخطون قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الانبياء خطه، فمن وافق خطه خطه فماذا يعني كان الخط الرمي مؤجبة لنبي سابق يعني كان الخط الرمي مؤجبة لنبي سابق فمن وافق خطه من هؤلاء الناس البجالين خط أولئك الأنبياء الصادقين هذاك أي مصير وهذا يسمى عند العلماء بالتعليق المحال لأجل من المحال من البجال مصادق العقل وكان معجلة للأنبياء الكراف أي هذه الجملة تعني فالصاد لو تعرف فصيحة وتعالي تنوار تجيب الخط والرمال تجيب لانه الدعاء لامر ومتصوات الامبياء كما يفعل اليوم بعض هؤلاء الدجالين الذين يدعون الانطلاع على المغيرات ويستغلون هذه الدعوة بكسب اموال الناس واطهاب السحتي والباطل والغيب. من صفات الله عز وجل ثم صلها في القرآن الكريم بأنه عالم الغيب، فلا يبهر على غيبي أحدا إلا من يستضع بالرسول فإذا هؤلاء الذين يدعون في الأعلى الغيب يدعون فأنهم يوحى إليه من السماء فهم بجالين والرسول عليه السلام يقول لا تخوض الساعة حتى يخرج ثلاثون دجال كلابون كلهم نزعوا أنه نبي ولا نبي بعدي. فإذا قالوا عليه السلام من كان ومن وطف خطه خط ذاك النبي فذلك هذا اسم تعليق المحال أي أنه استعمال الخط والتنجيم هذا وليال في براته قال يا رسول الله وانا صار ان دي جارية ترعى دي غنما دي احد جبال احد معروض فسطع بيه يوما على غنمي ما تكفيها فتكا بريعا قالوا انا بشر اغنبك ما يغنب البشر فسككت واسك وعلي عتق رقبة ارجل مؤمن والمؤمن خطاء لكنه يتوار فهو عرض مش هو ضرب الجارية إلي صف عليها البئب ليلا تستطيع تقاوم بالذئب إذن أنا ضرب إياها وصف إياها في خدها وذبن من نيلها يا رسول الله علي عليها عتق رقضة بعد يجزي العتق هذه الجارية التي صفعتها ترك الصالح قال اتفل وجاء انتبه الان قال عليه السلام لها اين الله قالت السماء قال لها من انا قالت انت رسول الله انتفت الى سيدي وقال لها اعتقها وانها مؤمنة الشائد من هذا الحديث كما قلت في مضغ الكلام لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عين الله وسن لنا بطريق إطراره للجال على جوابها أولا انتبهوا لأن هذه المسألة بسير فيها تضغيل وتجليس كثير جدا من بعض شيوخنا هنا وغير هنا من بلاد إسلامية لقد سن لنا الرسول عليه السلام عليه هذا الحديث أن نسأل أين الله وأن نجيب على مثل هذا السؤال بجواب الجارية كيف سننا أما ذلك أما أنه قال أين الله هذا السنب جاري أما كيف سن لنا أن يكون جوابنا أوراق السماء من معيته المعي الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قول هذا السلام ولو كان أمرا نكرا فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمكار عليها وعلى الأقل إلى تعليمها فما فعل مع سيدها لقص السلاة وخطأه بها لكنه أقلها فكان إقراره عليه الصلاة والسلام فيها دليل أن جوابها صحيح شرعا الشيء الثاني وراءه أن الرسول عليه السلام ليس فقط أقرها على هذا الجواب بل يعتبر الجوابها دليلا على إيمانها وأن الرجل سيدها. لا أعترف بصدقها وصدق نظره وأنه كان أعترف وكان نظر أن يعتق جارية مؤمنة. فلما شهد الرسول عليه السلام لها؟ الان على جوابها ان الله عز السماء الصماء لانها مؤمنة اعتقى بولي الله انتبارك الفعال ما موقف العلماء قديما فضا عن موقفهم اليوم حديث من السؤال والجواب ما تجد جماهير انفرق الاسلاميين وفيهم بعد الكرة الإجتماعي كالأشاعر والمعتزلة عسلا كالأشاعر والمتريدية فالضع المعتزلة هؤلاء كلهم ينكرون أن يكون جواب الجارية إن الله في السلام خطأ ويا سبحان الله إنهم لا ينتصرون على هذا الخطأ بل يزيدون خطأ على خطأ حين يقال لهم كيف يكون اعتقاد أن الله عز وجل في السماء خطأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الديار على قوله إن الله في السماء يجيبون أقرها لأنه لأنها عاجمة لأنها عاجمة يعني جاهل ويتبسكون ببعض الروايات انها كانت سوداء غير سوداء، يعني أجامية. ترى هل يليق بواحد من أمثالنا نحن طلبة العلم أن اذا إذا سمع جارية أجنبية تجيء بجواب خطأ لكنها مسلمة ان يقرأها، ان يصحح لها جوابها ولا شيء صحح. فكيف يرجزو؟ ونجود على النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم ما لا نجيزه لأحد منا نحن نحن غير معصومين ثم فأتهم جاء الآخر بفرطوارفا إن الرسول عليه السلام شاهد لها بالإيمان بلان على قولها إن الله عز وجل السماء فهذه الثرق من المعتزلة والماتريدية والأشاعرة لا يؤمنون ليس فقط بقول الجارية بل لا يؤمنون بما جاء في فجر السنة بصوات متواترة لأن قول الجارية إن الله في السماء أنا أقول هذا الناس الذين انحرفوا عن الشرع باسم الشرع وهذا من أخطر الأمور أخطر الأمور أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر هذه الجارية على قولها ليس لأنها جاهية بل لأنها متعلمة ومثقفة ومتخرجة من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعبرون اليوم في الوقت الحاضر انظروا الفرق الآن بين ذاك المجتمع وبين هذا المجتمع ذاك المجتمع الجارية راعية الغنم تعرف عقيدتها أحسن من كبار العلماء وهيئة كما يقولون نجول هيئة كبار العلماء في كثير من الأسلامية لأنهم لا يؤمنون بأن الله في السماء لا يجب أن الرسول أقرها لأنها جارية أعجلية سوداء لا تبقى شيئا لكن في الحقيقة هي إما أنها قرأت القرآن او على اقد سمعت في القرآن من سيدها من ناذبية عليه الصلاة والسلام ولهذا اجابت للجواب المطابق من القرآن حيث قال تبارك وتعالى في سورة تبارك اأمنتم من في السماء ان اخصف بكم الاوباء اذا يتبور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصباء فستعلمون كيف ندير اذا إن شاء ريا بما صلها الله عز وجل في القرآن وما نوقف هذه القرآن الخديمة والذين يتبنون اليوم هذه العقيدة ما أدري إذا كنتم يعني ناضون معي التفكير والرعي أن اليوم لا نسمع أهل العلم يعتقدون أن الله عز وجل الصماء كما هو نفس الخرآن الكريم لكن يعتقدون خلاف ذلك تماماً بل تصنعون معنى قول البعض منهم بمناسبة وبغير مناسبة الله موجود في كل مكان ما يكبر يقولون الله موجود في كل مكان الله موجود في كل الوجود الله أكبر هاي عقيدة المأتجرة هذه الكلمة التي نعلم نمتق بهذا اليوم ومن أهل السن والجماعة ما شاء الله هي عقيدة ما تجل وهم الذين أنكروا نصوصا من القرآن ليس إنكار اللغض وإنما إنكار النعنى لأن المسلم إذا وصل به الضلال بلا إنكار نفس القرآن بلا إذن خرج عن دائرة الإسلام لا يفيد ولا صلاة ولا صيام ولا أي شيء. لكن إذا قال آمنت بقوله تعالى آمنت من في السماء لكن بلف وبدور على المعنى مشان حتى يرد الحديث ويقول لجاري يا أخباد لأن معنى آمنت من في السماء يعني الملائك أي آمنوا بنفس القرآن لكن دار لف على بنفس القرآن وجاء بتأويل خلاف التأويل الحق وهذا النثال مع النثال الوحيد الذي ذكرناه فيما يتعلق بالحكايات الشرعية وخروج الدل هذا خلاف كثير موجود اليوم بين المسلمين. وحسبكم الدلالة في العقيدة. القول إن الإنسان مسير من خيال وأن الله عز وجل في كل مكان الأمكنين. نحن كانت قرية. معنى كانت نجسة أول لا يعتقدون بأن الله تتكلم معنى الكتاب السنة في كل من هاتين من على خلافهما من أجل هذا وهذا وغيره كثير كثير جدا نحن فررنا وما قال تعالى تفروا إلى الله شو نفروا إلى الله؟ يعني أنا جالسي مكان نروحي عنده لا فروا إلى الله يعني إلى كتابه وإلى سنة نبيه كما قال عز وجل في الآية المعروفة بمثل هذه المناسبة فإن تنازأتم في شيء فردوه إلى الله يعني يردوا إلى الله وعلمتنا بروح المصطفي إلى المفتي بيسألوه لا ليس الأمر كذلك ولذلك اتفق علماء المسلمين أنه ليس المقصود وردوه إلى الله إلى ذات الله والرسول ذات الرسول ذات الرسول عليه السلام كما قال ربنا في القرآن قد خلت الرسول وما محمد إلا الرسول قد خلت قبل الرسول فرسولات لا يمكن الوصول إليه ورب العالمين تباركه هو الغذي عن العالمين ولا يمكننا الوصول إلى ذاته لكن المقصود الردود إلى الله إلى كتابه والرسول إلى شرته كذلك تقبل إلى الله ليس المقصود الرد صوفي الذي يعبد عنه إننا ننصر إلى الله الذي إلى الله بالمعنى الصوفي في حرف لا أو الشيعي اللي بل هو الظلام العيني لكن المقصود هنا الرد نحن إلى الله أي رجعنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من هذا الاختلاف والاضطراض في العقيدة الضرع كم الشرعية لكن هنا شيء هام جدا ولعله حيث القصيد من جواب هذا لك السؤال ألا وهو لا يكفي اليوم أن نقول نحن نرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا القول أمر مشترك بين جميع الطوائف المسلمين ما يمكن أن تسمعوا من طائفة نحن كانت عريقة بالضلال نحن لا نعتقد بالقرآن لا نعتقد بالسلة وعلى أولاد يشو مسلمين لكن هذه الفرق كلهم يقولون نحن مع الكتاب السنين كيف كل هذه القرارة التي أوصلها الرسول عليه الصلاة إلى ثلاث من سبعين فرقة بالحديث الذي سمعته العبد مرارا وتكبارا يقول في آخر الحديث وستطرق أمتي على ثلاث من سبعين فرقة كل هذه النار إلى واحدة قالوا منهي يا رسول الله على ما انا عليه واسحابي هذه السرقة كلها هاركة إلا هذه السرقة الواحدة فهي الناجية كلها تقول نرجعنا كتاب والسنة إذن من اين جاء الاختلاف هذا ألا امرهام جدا نظام الجميع يقول الكتاب والسنة طيب من اين جاء الاختلاف جاء الاختلاف من عدم الوقوف عند جملة ويتبه غير سبيل المؤمنين التي اتبأنا الجوار عند ذلك السؤال بالآية هذه ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين ذو الهدى ويتبه غير سبيل المؤمنين ومعبه ما تولى ونصه جهنم وسائل مصيره لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ويتبه غير سبيل المؤمنين أليس كان يكون مؤديا للنعلة المقصود من قوله تعالى ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبين ما يهدى لو قال دولي ما تولى كان يؤدي الغرب نقول نعم ولكن هناك غرب آخر أو مقصد آخر بتعبير أدب من الله عز وجد حينما ذكر للجملة ويتبه غير صبيل المؤمنين أراد أن ينفت النظر إلى سبب اختلاف الكرة الإسلامية هي أنهم لم يرجعوا إلى السلف الصالح السلف الصالح الذين تلقوا القرآن من ثم النبي صلى الله عليه وسلم ردا قريا وإذا أشكل عليهم شيء سأدوه وأجابهم وأفهمهم وهم بدورهم نقلوه إلى المنجة من بعدهم واتبعوهم وهو الخاجعون أمه أتبعو التابعين هذه القرون الثلاثة الذي شهدنا الرسول عليه السلام بالخيرية بالحديث الصحيح بل المتواتل ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس خلني هذا هو الأمر الحديث الصحيح خير قروني خير الناس خلّي هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم ضلّ في القرق الإسلامية كلها لأن لم تقف عند مراد الله عند درجة في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين لماذا ذكر سبيل المؤمنين لأنه يجب علينا بهذه الإشارة القوية لله في هذه الآية أن نفهم القرآن والسلة على ما جرى عليه سلقنا الصالح لأنهم لم يكونوا مختلفين فإلا ما جعلت خلاف من بعده ليس فيهم من يقول بالجبر وليس فيهم من يقول لأن الله بيكون مكان وليس فيهم من يقول بشيء من هذه الضلالات التي تطرقت في هذه الفرق الكثيرة الكثيرة جدا لماذا؟ لأنهم كما قالنا آلفا أخذوا السبعة من خمي النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحد منكم أن يقرأ القرآن غداً قرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ابن أم عبد هو عبد الله وصول الله من أحد منكم أن يقرأ القرآن ردا قرياً كما أنزل وليتفعه على قراءة الدين ومعلم كذلك إذا أردنا أن نأتي للقرآن رباً ضرياً كما أُذل بالنفروم الصحيح فليس لنا سبيل إلا سبيل المؤمنين قلنا نحن في مثل هذه الكلمات سبيل المؤمنين نحن يعني هو اللي قلنا جدنا خلافا على خلاف هذا أمر مستحيل إلا سبيل المؤمنين بالآية هو الصلاة الصالح لذلك كنا نحن ندعي لا نتبع السلام الصالح وننتسب إليهم وينبغي أن نتنبع لمكتة كثيرا ما سمعنا الناس في تنبعون بها يقول بعض قاصري الفهم والعلم يقولون هذه تسمية مبتدعا وأنتم تحاربون المدع فكيف وقعتم فيما من مثل أردكم نقول نحن ولا شك وهذا من علينا وعلى الناس ولكن أدفع الناس لا يعلمون محارب البدعة ولكننا نميز بين البدعة المقصود بها زيادة التقلب إلى الله تبارك وتعالى وهذه طبيعتها أنها لا تكون إلا في العبادات وبين البدعة التي تكون في العادات فهذه العادات نحن فيها أحبار ما لم نخالف نصا شرعيا أما العبادات فنحن مقيدون ونحن عبيد للشرع فيما تعبدنا به لا يجوز أن نزيد فيه شعره ولا أن نقص منه شعره لذلك يقول اهل العلم محققون الاصل الى عبادات لمنه الا لدليل والاصل في العادات اتباهته الا لذليل فنحن اذا كنا نحن سلفيون هذه ليست عبادة وهما ماذا تعريف كما اذا قال اولاد سوري اولاد اردني اولاد كلا الى اخرين هذه مش لله هذه تعبير الواقع هذا الانسان من حيث ايش ولائته ومن حيث نشره انشاري مهاجري الى اخره ايضا تشب المشكل الى الى جماعته فتشب المسلم الى جماعته فليش هذه حتى تكون منكره وقد تكون مخلطا بها معروفا. تكون مخلطة إذا كانت تروحي بمعنى يخالف الشرع. وهذا هو الذي وقع في جماهير الناس وهذا من العجب في مكان الذي ينتسب بمذهب معين سواء في الأحكام أو يقول أنا حنيف أو ينتصب إلى إيمان. لكن يقول مالكي. اتسب ايضا ايما الافر واحد ما اشافي تعمل هذه النسب كل ماجه منهم تقريبا عشرة ايش قرون ولا نتيرة لها هنا ما وجد منذ قرون من اذاع مدى بالسلاح الصالح تبين الناس في ادلة الكتاب السنة ذكرت انا لكم طرطا يخيرا منها بأن أمر كما يقول أهل العلم المحقيقين كل خير وكل خير في اتباع سلم وكل شر من اتباع من سلم مما وجد هذا الاسم لرب الناس بهؤلاء القوم وحقلا وهم المشهود لهم الخيري الصحيح قالوا هذا الاسم بدعة والانتسام إلى السلم بدعة طيب ماذا نفعل؟ يزعمون أنه لن يكون مسلمون أي المسلمون اليوم يشمل العلمة ويشمل البرز ويشمل الخاديان هذا عظم الطائف الجديد من المسلمين إلى آخرين فأنت حينما تقول عن نفسك أنا مسلم مع الربط بنفسك صاحبك الذي تعالك أنت عيش ملعبت وهي مسلم مسلم بنفس الرسول وقسموا إلى تهتوصبين فرقة والواقع يشهد لأنهم مثل ذلك هو أكثر من ذلك فإذا ما يفين تقول أنت مسلم دازم تعبر عن تجاهك ممكن تكون مسلم صوفي ممكن تكون مسلم سلفي ممكن تكون مسلم حلدي ممكن تكون خلدي إلى آخره هذه الأساني مدام أنها قائمة وموجودة وتعبر عن الإسعابات لا يرضاها المنتسبون عن فتهم إليها العين موارفتهم يتبرعون من التعصب لهم ولذلك أمر أتبعهم لأن يأخذوا الأحكام الشرية من حيث هم أخذوا أي من الكتاب والسنة أيضا الانتساب للسلف الصالح ليس انتساب لأي شخص أو لأي جماعة في الدنيا الحاطبة الدنيا الإسلامية يعني مثلا ولا مؤقتة إذا كنا جماعة حجم التحرير ينسى شبوجها شخص أخوة المسلمين، إنت سيدون الشعوب، شرف محمد، إنت سيدون الشعوب، جلالة كبير، إنت سيدون الشعوب في الدنيا الأخرى، لكن هؤلاء معنا سموا وعلوا علما وعملا وخلقًا آخر، لكنهم أفراد غير مسلمين. سبحان الله هذا كله ماشي بدون نفير. أنا أنا ثلاثة أي أن تصل إلى ثلاثة صالح، وأنا أريد أنفهم دو سلنة. على ما كان عليه ليس على عليه الخلق هذا أمر منكرا هذا في الواقع من مصارب التي جاءت الآثار تنبه أن السنة تصفح بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروف بهذا نحن نقول ينبغي على كل مسلمين أولا أن لا يتعصب لإمام من مريم المسلمين وأن يستفيد منهم جميعا لأن العلم ليس محصورا في فرد منهم هذا أولا وثانيا عليه أن يتنفى العلم بأدلة الكتاب والسنة وعلى ما كان عدوه سلف نفسه رضي الله عنكم أجمعين لأن في هذا بيانا وجوابا شافيا ان شاء الله في شؤال المواجهة عنفها نصلي وبعدين نسمع إذا كان هناك في مجال الصلاة ولو في كثير كذلك للناس يتواهبون أنه لا يجوز أن يقيم الصلاة إلا المؤذن ويبدون هذا الزعم على حديث متذور ببعض كتب الكثة بلفظ من أبزن فليقف والتركيز هو أن هذا الحديث بعيف وصح ولذلك ما في معنى شرعا أن يقول المقيم غير المؤذن والمؤذن غير المقيم ولكن إذا كان المؤذن مؤذنا مواتبا فهو كان إمام الواتب لا ينبغي أن يتقدم عليه غيره إلا بإذنه هذه تراها كالمسل الأولى المسل الأولى في مدر المجلس إحمد ليس الله ليش هناك ما مراتب ولا مؤذن راتب فإذا أدن مؤذن يجوز أن يقيم الصلاة غيره لكن في المساجد التي لها إذن ولها مؤذنين مخصصين من قيام بهذه وظيفة ولا يكون التقبض عليهم إلى هالنيل، وليس هالنيل العزيز المزكور، المؤذن في اليقين هذا عزيز وعيد لا يجرح به وإنما تفعل بما سددها ترتب وراء آحاد صغير المؤذن على المؤذن لسبب لقامته لقامة بديله. أخي الكريم نكمل استماع هذه النادرة على الشريط التالي من هذا الإصدار.